وفالعيد بالفرح والسرور ودبت مشاعر التهاني تملأ البيوت والطرقات غير أن الأب المنتظر قدوم ابنه البار باتت نفسه موقوفة الفرحة تتطلع لحظة وصوله وتترقب زمن قدومه ولكن باغته بالخبر بعض من شهدوا لحظة الاستدام وقالوا حزينين إن القدر وافبنك فجأة في طريق وفي لمحة العين كان الرحيل بين الركام ووسط الدماء نهار ثالث عقب عيد رمضاني ناس الله إن قضا عيدا سلام وتهاني وحدا تواصله الكواكب هموما صدفتي صدفة من صدوف الزمان منها قوية تفتّر عزوما هذا زمان الهم والانتحان وقت على قلب مزبن المضيون شرع الخصومة محمد اللي في القسا واللياني أقبى السماية غيبات النجومة والثاني أبقى رب قريبا وداني خمس أيالي يومي جتني يلوما قالوا ما بين الخصر وأحلباني والد كيمة اللي ترجى قدوم كي ما تلي تراه صدفتي صدفة من صدوف الزمان منها قوية الحل تفتر عزوما هذا زمان الهم والانتحان وقت على قلبي تعالى لو دانا من هيوما أخذت لي ساعه وانا في مكاني حسبت لي عشرين طيحه وقومه اللي ابغيت الهارجي بس لساني والذكرى عندي تقول ما دوما قمت تلفت وتسمع بذاني من شاف حالي ما بنوما مما بقلبي رحت بليلا المترلما بقل رسومها نهر ثالث قبعي در مضاني نصنع طا الله. كابهم ما صدفتي صدفه من صدوف الزماني منها قويه الحاله فاتت رزومه على قلبي تعقب سهما عن روحتي يليتي ربي ناني ولا شفتي دم في قمت ودفنت والله المستعاني في خرقة البيض عليهم حزوما والله له لني وسيع البطاري لا صكها مثل شجر الريش حومة طوعت نفسي مير عقضي قواني عن الخطى ما فيه نفس معصوما